أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأعام إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ محل الصَّييد وَآتُم حرم, إلا حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ َا أيُّهََّ نَ آمَنُ لا تتحُِّ شَعَائِرَ اللهَّ يا أيّهََّ لا آمَنوا لا تتحِلُّ شَعَائِرَ اللهَّ لا تتحُِّ شَعَائِرَ اللهَّ وَلَ الشَّهرًا الْ الحَرانَ وَلَ الهَدِيَ وَلَ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 فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَرْتَدُونَ قُطْرًا مِّنَ الضَّرْبِ هُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ولا يجرمنكم انكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوه إلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوه إلا لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ماذاَكَيتُم وماَا أَكَلَ السَّبُعُ إِللاا ماَا ذَكَّيْيتُم وَمادُ بِبحَلَ النُصُبِ وَآن تَستَْقُ سِمُوب الأزْناام النُّصُبِ وَآن تَسَْقُ سِمُود ذلكم فسقص اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكَلتُ لكم دينكم وأثمتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلامدين دينا فمَن الضُرََّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحيِيم يَسلونك مذا أحِلَّ لَم يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ قُلْ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ الله. تكلوا مَِّ أَمسَتْنَ عَلَْيكُم وَذكُلسمَ اللهَّ عَلَ تَكوا مِ أَمسَتْنَ عَلَْيكُم وَذكُسَ اللهَّه عَلَ وَاتَّقُ اللهه إ اللهَّه الله سَرعحِساب وَاتَّكُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا من محصنين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 وَمَن يَكْثُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَكْثُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إلى أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق, إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وَإِكُْ تُمْ جُُبَ فَّهَر وَإِكُْ تُمْ جُُبَ فَهَرُ وَإكُْ تُمَْ الضَّ أَوْعَلَى سَكَرٍ أَجَاء أو أحدَد مِكُم من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 أَْجَ حَد مِكُم مِنَ الغَائِطِ أَلا نَسُْمٌ النِساءفَم أَوجَ حَدم فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَََّ مصَعزًا طَيباًا تَنْ سَح بوجوهكُم وَذكم مِن فتَيََّ مصعزًا طَيدًا تَنْ سَح بوجوهكمْ وَيدكُم منِن ما يريد الله لجعل عَلَكُم مِن حَررج وَلَ يريد لطَهِرَكم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 واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذاك الصدور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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا إعْدِدُوه وَأَقرَبُ للاتَّقوى وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه قَبير بِماَا تَعمللُون عْدِوه وَقرَبُ للتَّقوى وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه قَبٌ بِماَا تَنَلُون وَعددَ اللهَّهُ الذينَ آمَنوا وَعمِلُ الصَّالحَاتِ لَهُم مَغْفِتُ وَأَجرٌ عظيم.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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم أن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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ قَبْلِهِ أَسْرَاءَ إِلَىٰ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ قَبْلِهِ أَسْرَاءَ إِلَىٰ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لاإِنَّ قَْتمُ الصَّلاةَ وَآلتَيتُ مُ الزَّنكاتَ وَآمَتُم بِرُسُل وَعَذَرْتُمُهُم وَأَقَرَبْتُم اللهَّهَا قَضًا وَآقرَُم اللهَّه قَضًا حَسَنَ اللَ كَِّرَّعَنكُ سَاتِكُم وَلاأُدِخلًَاكُم جََّةٍ تَجر جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ببما نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ببما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم اعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين اعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم كانوا يصنعون يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يبَين لم كثيرًا مِما كنتُُم تُخفونَ منن الكتابِ وَيعفُو عن كثير يبين لم كثيرًا مَِّ كُُم تُخفُون من الكتاب وَعفُو عن كثير قدَد جَكُم مِ اللهَِّ نُور وَكتابُ مُبين آدينهكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد أن يهلك قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةِ إن أراد أن يهلك المسيح جن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح جن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ الله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 بَلْ أَنْتَ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بَلْ أَنْتَ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وللله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير وللله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ان تقولوا ما جاءنا من فقد جاؤكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مسَالِ صَوْمِهَا قَوْمِد كُرونِ عَمَّةَ اللهَِّ عَلَكُمْ إذ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبيا أَوجَعَلَكُمْ مُلُكَ وَجَلَكُم مُلُوكَ وَآتَكُم ماَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا يا قوم دخول الارض المقدسه الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على اجباركم فتنقلبوا خاسرين ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 فَإِيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ رجلان مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَدَخَلُوا عَلَيْهِمُ فإذا دَخَلْلتُمُوه فَإِكُم غَاربون فإذاَا دَخَللتُمُوه فَإِكُم غاربون وَوعلَ اللهَّ فَتَوَككرُوا إِكُم تُم مُؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها تذهب وربك فقاتل اينها هنا قاعدون فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي قَالَ رَبِّ إِنِّي إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض ثلاثه على القوم الفاسقين ثلاثه على القوم الفاسقين وَطلُ عليهلَْهِم نَبَأَابْنَي آدمَمَ بِالحَقِِّد قََّّبَا قُرباان فَُقُبِلَ مننْ أحدَدهِمَا وَلَم يوتَقَ مِنآخرِ قَا لاقُتُ النك وَطْلُ عَلَْهِم قال انما يتقبل الله من المتقين قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك لان بسطت الي يدك لتقتلني بباسط يدي اليك لاقتلك انني اخاف الله رب العالمين انني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبُو أبيِثم وَإثمكَ فتكونَ منن أأَصحاد بب إي فتكون من أصْحابا َب وذالك جزاء الظالمين وذالك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله من الخاسرين تطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من أبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه الله غرابا في الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه قال يا ويلا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوء أخي قال يا ويلتاع عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءت اخي فاصبح من النادمين فأصبح من النادمين م جلذ كتبن على برائلَ أنهُ مَن قتلَ نفسسًا بغيرر نفسْس أَ فساد في الأبْ من جل ذلك كتبن على براائلَ أن م قتلَ نفسسًا بغيرر نفسس أَ فساد في الأب او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أي يقَتوا أَو يُصََّبوا أَوْتُقَطَّ أيديهم وَأَجلُلُهُم مِن خلِاف الأأَم فَومِنَ الأرض أي يقَتلوا أو أو الأرض ذَلِكَ لَم خزوم في الدُّنْياَا وَلَهمم فيآخرِة عدابُ النَّظيم ذَلِكَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون في سبيله لعلكم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 في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَكَ لَ مِّنَ اللَّهِ والسارق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 لم تعلم أن اللهَّ لَقُ السمااتِ والأَرض ألَ يعدب م ش وَويغثِر لمش وَله على كل شيء قيدعد م والله على كل شيء ق يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن مِنَ الذيذ نَقالوا آممَن الن بِأَفْوهم وَلَْ تُمّ قُوبُهُم وَمِنَ الذي نَهَادُ سََّعونَ للِكَذِبِ سََّعونَ لِقَوْم آخَرينَ لَمْ يأتُك وَمِنَ الذي نَهَادُ سََّعونَ للِْكَدِبِ سََّعونَ لِقَوْمِ آخَرينَ لَْ يَأتُك يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن ومن يرد الله تبتته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله تبتته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر يرد الله ان يطهر لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لهم في الدنيا في الاخره عذاب عظيم سمعون للكذب اكلون للسحت سمعون للكذب فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة فيها هدى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 بِمَسُْحْفِظُومِ كتابابِ اللهَّهِ وَكَانوا عَلَيْهِ شهَدَ بِمَسُْحِْظُ مِن عَلَيْهِ شهَدَ فَل تَخشَّا سَوقْشون وَلاَا تَشَْر بآياتِ تَمَلًا قَليِيلَ فَلا وَمَلَم يَحشْكُم بِمَا أَن زَل اللهَّهُ فَأُولائِكَهُمُكاتون وَمَ يَحشْكُم وَكَتَ بِنَا عَلَهِم فيهَا أن النَفْسَ بِ النَّفْسِ بالنفس والعَينَ بالِالعَينِ والْآفَ والانث بالانث والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص والانث بالانث والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له فمن تصدق به فهو كفاره له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 بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه مِنَ التورا وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيهدَ وَن وَمصدَدِّ قَلّمَا بينَ يديْهِ مِن التووراتِ وَهُدَ وَمضَةَ للمُتقين وَمصدَدّ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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وَنزَلنا إلَكَ الكتاب بالِالحقَّ مصَدّقلّ مَا بَلَ يدْهِ مِن الكتاب وَمهَيمِنَ النلَ فاحكم بينهم بما انزل الله فاحكم بينهم بما الله ولا تتبع اهواءهم مما جاءك من الحق ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق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 ولكن ليبلواكم فيما آتاكم ولكن ليبلواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا سينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله وأنحكم بينهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض الله اليك فَإِ تَوَّ فًَا أن مَا يُريدُ اللههُ أَ يُصبَهُ ببَعضِدُنُوا بهِهِم فإنتَوَّ فًَا أن مَا يُريد اللههُ أَ يُصبَهُ ببَعْضِدوا بِهِم وَإِنَّ كَثِرَ مِنَ الناسَّاسِلَ فَاسِقُون وَإِن كَثِراًا مِن الناس فاسقون اف حكم الجاهليه يبغون اف حكم الجاهليه ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون ومن احسن الله حكما لقوم يا أيهََّينَ آممَنُ لاَا تَاتَّخِذُ اليَهودَ وَ النَّصَرأَليا يا أيوهََّينَ آمَن لاَا بَعْضُهُمْ أَل بَع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 رضي يسارعون فيهم ترى الذين في قلوبهم مرض يسرعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا داءره يقولون فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح الله ان ياتي بالفتح او امر من فَيَصْبِحُ عَلٰى مَا أَسَرُّوْا فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ فَيَصْبِحُ عَلٰى مَا أَسَرُّوْا فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ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 ياأَُهََّينَ آمَنُ مَي يْتَدَّ مِن كُمعَده فَسَووفَيَأتِ اللههُ بِقوم ياأَهََّينَ آمنوا مَي من يتَدَّ فَسوفَاءةِ اللههُ بقَوْم يحبّهُم وَيحبّون فسَوفَاءةِ اللههُ بقومّ يحبهُم وَشبّونَ أدَِّ على المُؤمننينَ عززَّة على الكافِرين أدَِّة على المُؤمنِينَ عزة على الكافِرين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 ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون يا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ مِنْهُمْ مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذ نَ دَييتُم إلىى إلى الصَّلَاتِ التَّخَدُهَاهُ زُوَو وَلَعبَاء وَإذانَ دَيْيتُم إلىى الصَّرةِ التَّقَدُهَاهُ زُوَو ذَلِكَ بِأََّهُم قَوْم الله يَعْقِلُون ذَلِكَ بِعََّهُم قَوْم ال ل قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ قُلْ يَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ إِلَّا أَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, وأن أكثركم فاسقون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 من لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْفِ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْفِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن طعنهم الاثم واكلهم الصحف لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن طعنهم الاثم واكلهم الصحف كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَالْعَنَى بِمَا قَالُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ كل ما فَادُونَ رَنّ الْحَبِّ أَطْفَأَهَ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ المفسدين. ولو أن أَهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وَلَأَدُخَلْناهُ جنات النعيم وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم لَّأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم لَّأَكَلُوا من لا اكلوا من, من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم امه مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يا ايها الرسول بلغ ما انزل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 اهلا الكتاب لست على شيء حتى تقيم التوراه والانجيل حتى تقيم التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. حتى تقيم التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك ربك فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَّن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا, رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كُلَّنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَمْنَعُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تب الله عليهم وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تب الله عليهم ثم تب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ثُمَّ تَذَٰلَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ نَمُوا وَصَنَّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم النار انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم النار وما للظالمين من انصار وما للظالمين من ان لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وما من اله, إله واحد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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل واممه صديقه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 أَوْ يُكَيْتَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ يُؤْذَنُكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من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 قَالُوا إِلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ لا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا سم كان يفعلون لسم كان يفون تراككثيررا مِم ييتَوون الذيينكذوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ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 ولكن كثيرًا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لا تجدن أشد الناس عداوة وَلَ تَجدَّ أَقْرَبَهُم م وََّتَ للَّذينَ آمَنُواَّ نَقالَُ إِ نَصَرا ذالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 يَقولونَ رَبنَ أَمَنَّ فَكْتُبنَا معَ الشَّهِدين يقولُونَ رَبنا أَمَنَّا فَكتُ بنَا معَ الشَّهِدين وَمَالََا لا نُؤمنِنُ بالِاللهِ وَم جَ أَنا مِنَ الْ الحَق وَماَا لنا لا نُؤمنِنُ بالِاللانِ أطوانطُ مع أي ودخلنا رّنا مع القوم الصالحينطوانُ مع القوم الصالحين. فأثَابَهُم الله بِمَا قالوا جََِّ تَجرمِ تِْه الأأَنهَارُ خَالدينَ فيِيه فَأثَابَهُ اللهَّ بِمَا قَاوا جََّاتِ تَجرمِ تَِْه الأأَنهارُ قالدينَ فيِيه وَذَلكَ جَزَُمُحسمِين وَذلِكَ ج والَّذين كَثَرُ وَكَذَّبُ بآياتن أُولائِكَ أَصحابُ الجحيِيم ياأَهََّينَ آمَنهُ لا تحَّمُ طَيّباتِمَا أَحَلَّ اللهَّهُ لَكُمْ ولا تعتدوا يا أيهَ الذيينَ آمنهُ لا تُحَّمُ طَيباتمَا أَحَلَّ اللهَّهُ لَكُمْ وَلاَا تَعتَدُ إِ اللهَّهَ لا يُحبُّ المُعتَدين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 ب مُؤمنِنون لاَا يآخِذُكُم اللههُ بالِالغْو فيِي أيمَِكُمْ وَلاك يآخِدكُمْ بِمَا عََّتمُ الأمَ لا يآخِذُكُم اللهَّهُ بالِالغو في أيمَكُمْ وَلاك يآخِذُكُمْ بماَاعََُّمُ الأيم فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه ففكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او, أو فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فَلَن لن يجد تصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم ذلك كفاره ايمانكم وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ياأَُهََّينَ آمَنُ إِ مَلْخَمْرُ وَالمَيسِرُ وَالْأَمْ صَابُ وَالأَزْلَ مُِجِسُم مِن عمل الشَّيفَان يا أيُهََّينَ آمَنُوا إِ نَخَمُ وَالمَييسِرُ وَالْأَم صَابُُ وَالأَزْلَ مُِجسُم مِن عمل الشَّيفَان رجسز من عمل الشييقان تَجنبُوهكُُفْ نِحون رجسز إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصُدُّ ثُمَّ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُم مُّنْتَهُونَ ويصُدُّ ثُمَّ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَل أَنْتُم مُّنْتَهُونَ وَأَطِعُ اللَّهَ وأطيعوا فَنتَ وََّيتُم فَمُأَ مَا عَ رسُولبَلاغُ المُبين فَيتََّتُم على رسُول البَلاءُ المُبين ليسَّنَ آمعملوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ جاحم فيِي مَا طَعمُ إذ مَتَّقَوعملوا ليس الذينَ مَا طَعم إ اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا والله يحب المحسنين, والله يحب المحسنين. يا أَُّهََّينَ آمَنُوالَابْلُ وََّكُم اللهَّهُ بِشَيءم مِنَ الصَّييد تَناالُ أيديكُمْ وَماحُكُمْ ياأَهََّين آمَنوا لْيَعْلَمِ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ لْيَعْلَمِ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أيُهََّينَ آممَنوا لا تقتُل الصَّيدَ وَآن تُم حُرم لا تقتُُ الصييدَ وَآن تُم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديًا بالغ الكعبة او كفاره يحكم به ذو عدل منكم هديًا بالغ طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليدوق وبالامر او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما ليذوقوا بال امره عافى الله عما سلف عافى الله, الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه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 وَحُِّم عَلَيكُم صَييدُ الْ البَرض م دُم تُم حُمَا وَحُدِمعَلَيكُمْ صَيد الْ البَرضِم دُتُمْ حرمَا وَاتَّقُ اللهه الذي إه تُحشرون وَاتقُ الله الذي إلَه تحشرون جعل الله الكعبة البيدَ الحرامَ قِيام للَّاس والالشَّهر الحرامَ والهَد والقلَائدة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 قل لا الْ الخَبيثُ وَطيب وَلَو عجَكَ كَثرَةُ الْ الخَبث قل يَسْتَو الخَبيثُ وَطيب وَلو عجَك يا الذيينَ الذين آمنوا لا لا تتسأل عن أشي عِدُ تبدلكم تسؤكم وَإِذْ تَسَأَلُونَ عِنْدَهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَإِذْ تَسَأَلُونَ عِنْدَهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُ لَكُمْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قد سألَهَا قَوْمم مِ قَابنكُمْ ثمُمَّ أأَصْحُ بهَا كافِرينقدد ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا كن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واكثرهم لا يعقلون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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أن فَسَكُنْ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم لا يضركم من ضل اذا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ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 تحبسونهما من بعد الصَّلااتِ فيقسمان بالله إنِ يُْتَبَم لا نَنشْشتَري بهِه تَمَن تحبسُونهُ مَا إن يغْتَبَم لا, لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ وَلَا نَكْتُمُ فإن عثر على أنهما استحطا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأأَوْولان لا يقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا لا يقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا اننا اذا من الظالمين اننا اذا من ذالك ادنى ان على وجهها ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد أيمانهم او يخافوا ان ترد أيمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل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 وَإدُخرِجُ الموْوتَ بإذني وَإدُخرِجُ الموْوتَ بِذني وَإِدكَ فَفتْتُ بَني إسرلَعَكَ إِدجَهُ بالبَنَا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء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 وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَّقْتَ وَنَحْنُ نُوحِينُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ علينا سنا تكون لنا عيداً لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت الرازقين تكون لنا عيداً لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم قال الله اني منزلها عليكم فمن يرفض بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين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 انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت كنت انك ترى طيب عليهم فلما توفيت كنت انك ترى على كل شيء شهيد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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم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 کوئی ل